اعلم أن أهل القبور يصيحون يصيحون صياحة يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن ولو سمع الناس صياحة أهل القبور لصعقهم ولا ما عاشوا بل ولما تدافنوا لكن رحمة من ربنا أنه لم يسمعنا صياحهم. أخبرنا عن شيء من حالهم لنستعد لذلك اليوم أخبرنا عن جزء من عذابهم ليرهبنا لي ولنقف من كان يطيل النظر بالمعاصي ومن كان يستمتع بكلام محرم بالهاتف أو بالإنترنت أو ينظر إلى أفلام أو يسافر للحرام أو يجلس جلسات يعلم أن الله لا يرضى عنه فيها أو يخالف من حرم الله عليه خلقته فليتق الله ولينستعده من الآن يتجهز فإنه والله لا أنيس لك ولا جليس لك ولا شفيع لك في قبرك إلا عملك إن كان صالحا فصالح وإن كان سيئا فسيئ فجاء وهو في القبر المظلم قد ربما ضم عليه حتى اختلفت أضلاعه وازدادت ظلمته وخشي من وحشته رأى منظرا مفزعا في قبره منتن الريح قبيح المنظر سيء المنظر فقال له من أنت فوجهك والله الوجه الذي يأتي بالشر فوجهك وجه يجيء بالشر من أنت فنظر إليه بكل سهولة ويسر يقول له أنا عملك الخبيل أنا تلك الليلة التي ذهبت فيها إلى ذلك المكان أنا فلانة التي كنت تكلمها سرا بالحرام أنا ذلك الفيلم المحرم الذي رأيتك أنا الأغاني التي كنت تستمع إليها في طريقك وقبل نومك. لك أنا تركك للصلاة أنا أكلك للربا أنا فعلك للحرام أنا تلك الذنوب والمعاصي انظر إلي انظر إلى عيني انظر إلى وجهي ألا تراها فكر. احصاه الله ولا سوء. لا تظن الأمر راح، ما في شيء يروح، كل شيء موجود وكل شيء مسطور وكل شيء مكتوب. لا تظن أن بما أني نسيت، فالكاتبان قد نسيا. لا والله عبد الله يفكر. الليلة هذه لا بد منها والبصير هذا لا بد منه. ماذا أنت فاعل الآن؟ وماذا أنت صالح من هول الحفر؟ من هول تلك الحفرة أن مقدماتها سكر مقدمات حفرة سوف نجلس فيها سكر يذهب بالعقل أي سكر هذا لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات سكر لهول المطلع سكر لما يحدث بعد الموت سكر لأن الأمر فظيع كان أمير المؤمنين المبشر بالجنة الشهيد عثمان كان يقف عند القبر فتبتل لحيته بكاء فيقال لما تفعل هذا قال القبر أول منازل الآخرة أول منزلة في الآخرة الخطوة الأولى في الآخرة فيشد عين العبد كان ما بعده أشدد وينخفف كان ما بعده أخذ فلما لا لما لا والقبر أقرب إلى أحدنا من شراكنا علىه ورب ليلة لا نرى صباحها استعد يا عبد الله وتجهز من الآن وقل ربي توبة صادقة وأجدد الإيمان والعحد بيني وبينك سأبدأ بداية صادقة بيني وبين الله جل وعلا فلا غناء ولا طرب ولا فحشة ولا رذينة بل سأملأ حياتي بذكر الله وبقراءة القرآن وبعبادته